3 استمع الى الجمل التاليه واكمل الفراغات حسب المسموع كما في المثال ساتعلم التاريخ في ماده التاريخ من معلم التاريخ ساتعلم الرسم في ماده الرسم من معلم الرسم ساتعلم الرياضه في ماده الرياضه من معلم الرياضه سأعلم الجورافيا في مدة الجورافيا من معلم الجورافية سأعلم اللغة العربية في مدة اللغة العربية من معلم اللغة العربية سأعلم الموسيقى في مددة الموسيقى من معلم الموسيقى سأتعلم الرياضيات في مدة الاضيات من معلم الرياضيات